Book two. Five. Five. f i v s a l a n a s t h o u d a n g a John is f r o London. John i London. جان من لندن. تقع لندن ت ق ع ل ن د ن ف ي ب ر ي ط ا ن ي ا ا ل ع م ة ت ق ع ل ن د ن ف ي ب ر ي ا ن ي ا ا ل ع ظ ز م ى ة ك ه و ل ن ل ه و ي ت ك ل م ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة ه و ي ت ك ل م ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة มาเรียมาจากมาดริดมาเรียมินมาดริดมาเรียมินมาดริดมาดริดอยู่ในประเทศสเปนตั้งมาดริดในสเปนตั้งอยู่มาดริดในสเียเธอพูดภาษาสเปนตธอพูลภาษาสเปน هي تتكلم ا ل ا س ب ا ن ي ة بيتر ومارتا มาจาก برلين. بيتر ومارتا من برلين. برلين ي و ن ا ي بريطانيا. ن تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม هل أنتما تتكلمان ان الأ ان أن الألمانية? هل أنتم تتكلمان الألمانية? ลอนดอนเป็นเมืองหลวงลอนดอน ع, ع ا ص م มลอนดอน ع ا ص م มามาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง มาดริดเบอร์ลินมะีดังเาลวลีดัาเมอละเดัอลีดังเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังเมืองหลวงใหญ่และเสียงดังมืองลวงใหญ่และเสียงดังมือ่ะเีงเมือวะเยงัล่งเอวใสยมว่ะีเใะยวีอะย่ะเั่งเสอย่ใวีย تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. ي أ ف ر ي ا تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. س ي ا تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. ประเทศ كندا ي ت ي ب أ م ْ ر ي ك ة ت ق ع كندا في أمريكا الشمالية.تقع كندا في أمريكا الشمالية. ประเทศ ب ن م ا ي ت ب أ م ر ي ك ا ت ق ع باناما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. ประเทศ ت ك ا ใต تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. www. b o o k t o de